وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات niin, että minun on oltava niin, رَتُ السَّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَاهُ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ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 بَل ظَنَنْتُمْ أَن لَّيْسَ يَنقَلِبَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنًّا كنتم <تصفيق> ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض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 بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْإِعْرَابِ سَتُدَعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ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 مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمواهم أن تطئهم فتصيبكم منهم معرة فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 أشداء على الكفار رحمة بينهم تراهم ركع تراهم ركع سجدين يبتون فضلا من الله ورضا نسي ماهم في وجوههم من أثر السجود